هنا مجد في تركيا والان الناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من الله وجزء من الله وليس ببشر في السنوات الماضية اجتمعنا بمفتي تركيا وكان مع أخو رئيس الوزراء سليمان درمية مدعيشة بن قال وكان لا يجد اللغه العربية ومع مترجم سأل عما نسائل الحج تتعلق بمذهب الحمدية وأجيب عنها ثم انتقل سأل عن الرسول قال ما في الرسول لمحمد كان هذا السؤال من اي ناحيه قال هل هو بشر فقال نعم بشر بهدو حتى عارف ما عنده قال وصيق له الآيات قل إنما أنا بشر مثلكم إن أنا إلا بشير إن وبشير لقوم يؤمنون قال الدولة التركية بو... قال هذا تنزل من وتوارع وإنما جاء على صورة بشر من أجل أن يكون مشاكلا للمدعوين البشر فإنه إذا شاكلهم صار أحرى لقبول دعوته وإلا ليس لبشر ما يقول في قال إنه جزء من الله كما قالت النصارى بإساء أو مشواء لكن هذا لا, لا لا يحتاج عليه بالقرآن ولا بالسنة ما هناك إلا الحجز العقلية قال إنه جزء من الله إذا محمد جزء من الله قال نعم قلت هل محمد موجود لتوفي قال لا ما لأن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون إلا إذا كان مات وانتم جزء من الله هذا جزء من الله يكون ميت يكون الرب مشمول الرب أصبح مشمول لأن جزء من مات فبقي حير حياة ثم قال أوقعتني تعتني حياة حسبنا الله عليه <تصفيق> <تصفيق> لكنه لم يستطيع الجانب فهذا شانون يعني وهذا مصداق ما قال الرسول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبزة بسر